مَا كِثِينَا فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ جَبَرَطَ كَلِمَتَن تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا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 بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا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 في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا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 فَلْيَأتِكُمْ بِزْدِم مِنْ وَلْيتَلَطَّف وَلَا يُشَعرًاَّ بِكُم حَدَا إَِّهُم إ إن يَظْهَروا عَلَيكُمْ يَغُجمُوكُْ أَوْ يُعيدُكُمْ في مَِّم وَل تُفْلحُ إِذًا أَبَدَا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 مسجدا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 فَلا تُمَارِسْهُمْ مِنَ اللَّامِرَا أَمْ ظَاهِرًا وَلا تَسْتَنْفِتِ فِيْهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ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 ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا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 إِنَّ اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ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 نعم الثواب وَحَسُنَتْ مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين مِنْ أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعة كلتا الجنتين يا تترك لها ولم تظلم منه شيئا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 إن ترني أنا قل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلاقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمري فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها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 واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 واقعا ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدالا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة أَوْ أو يأتيهم العذاب قبلا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 ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا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 وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجْعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وِذْ ظَلَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا فاتخذ سبيله في البحر سرابا فلما جاوزا قال لفتاواتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال رأيت إذ أوينا إلى الصفرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَدَّعِ فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِ مَا قَصَصَ فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنَ الْغَيْبِ قَالَ لَهُمُ مُوسَى هَلْ نَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا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 فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قالا قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قالا لما قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا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 أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَحْرِ فَارْتَدَّتْ وَنَعِبَهَا وَكَانَ رَاءُهُمْ مَلِكٌ بَلْ كَانَ يَأْخُذُ كُلَّ سفينة غصبا أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طبيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما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 وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأكل عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض واتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدا تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما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 كَذَلِكَ وَقَدْ احطنا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِ مَأْقُومًا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا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 وَتَرَاتْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي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 الذين ضل سايهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم وَلَا ذُقمُ لَم يَمَ القمَةِ وَزْمَا ذَلِكَ جَزَُ جَهَّمُ بِمَاكَفَو وَاتَّخَذُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِ وَرسُله زُوى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبعون عنها حولا